بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والنثى إن سعيكم نشتا فأما منعطى واتقى وصدق بالحسنا فسنيسره لليسرى وَأَمَّا مَنْ دَخَلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَلُولَا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَوَّى لَا يُصْلَاهَا أشق الذي كذب وتولى وسيجنب هلتق الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه لعلى ولسوف يرضى